شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا اف مئی کئیمتی مَا کیا ملو مش تم ان تملوں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 بائی تین موسل کتاب کرفی شکیم انری مَن عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلِنَفْسِهِ وَمَن سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِنُ مِنُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيْهِمُ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ ذَقَنَا رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قائبة وَل إِر تِعَْتُ إى رَبّئِدٍَّ لِيادَهُ لَحُسََّا فَلَنُ نَبَِّّ الذيذينَ كَفَروا بِمَا مِلُ وََلَ نُذيقََّهُ مِنذَابِد غَلييب از نمل سنی آر بن جاری کل تم إِنْ کے نیا دل اللَّهِ ثُمَّ كفرتم به ما نظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آيتنا في الأفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ اول كُلِّ شَيْءٍ ان أَلَا مل کوئی